بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أحسب الناس أن يتركوا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۗ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لا تَعْلَمَنَّ اللَّهَ إِلَّا الَّذِينَ خَلَقَهُ وَلَا يَعْلَمَنَّ النَّاكِذِينَ امْحَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَي يَسْبِقُونَ أم أثب الذين عملوا فَإِنَّ أَذَلَّ اللَّهِ لَأَنْ مَنْ كَانَ عُزُو لِقَالَ أَنْفَإِنَّ أَذَلَّ اللَّهِ لَأَكْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فإنما يجاهد لنفسه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين صالحات لن كفّرنا عنهم سجّاتهم، والذين آمنوا وعملوا صالحات لن كفّرنا عنهم سجّاتهم، لن كفرا عنهم تجأتهم ولا نجذينهم أحسن الذي كانوا يعملون لا كفرا عنهم تج كانوا يعملون، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا،, الإنسان بوالديه حسنا وإن جاء ذلك لتشهد. بما ليس لك به علم فلا تطعهما وإن يا ذاك لتشرك بما ليس لك به ايَ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ايَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِي لندخلنهم في الصالحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِيَ فَاللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً نَاسِكَ عذاب الله ومن الناس من يقول آمَنَ فَإِذَا أُوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً نَاسِكَ عَذَابِ اللَّهِ وَلَا إِلْجَاءَ نَصْرُ مِنْ رَبِّكَ لَا لا تجاب بالله وَلَهِنَّ أَصْحَبُ الْوَرْبِكَ رَبَّنَا تَعَالَوْا مِنْ قَبْلِنَا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ولنحمل خطاياكم وَأَفْقَالَنَّ مَعَ أَفْقَالِهِمْ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَفْقَالَهُمْ وَأَفْقَالَنَّ أَفْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا استغفر الله to... لقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيه ألف سنة إلا خمسين عاماً ولقد أرسلنا فَبَثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَقْذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَرَبَّ فَبِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ بِذَلِكَ نَكِينَتْ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ فَأَمِنَ دَرِيَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وجعل إِذْ بَرَأْهِمْ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَبْدُ اللَّهِ وَاتَّقُوا وَإِذَا رَأَيْنَاهُمْ قَالُوا إِنَّ قَوْمَنَا عَبَدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم انتم تعلمون ذلك خير لكم انتم إن تعلمون انما تعبدون من دون الله اوسانا وتخلقون افكا تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً. إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزقاً. لا يملك لكم رزقا فبتغوا الله الرزق وعبدوه واشكروا له لا إليه ترجعون، إليه ترجعون، وإنت كذبوا فقد كذبوا ما ممن قبلكم، وإنت كذبوا فقد كذبوا ما لكم. وَمَا عَلَوْنَا وَسُولَ إِلَّا بَلَاغُ الْمُبِينِ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُ الْقُنُثُ مَا يُعِيدُ أَرَأَى يَرْجِعُ بَعْدُ جَدِيدُ لَهُ الْخَالِقُ مَا يُعِيدُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ كيف بدأ الخلق؟ قل جيروا بالأرض فانظروا كيف بدأ الخلق؟ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة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 قلابون يغضهم أيها الشياطين ورحمهم أيها الشياطين إلى وما أنتم بمعجزين في الأرض. سماء وما أنتم لمعجدين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون فعووا بآيات الله ولقائه أولئك يئسون من رحمته والذين جفروا. وَاُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أولئك يأتوا من رحمتي وَاُولَئِكَ يَنَالُهُمْ رَحْمَتِي وَهُمْ يَعْمَى لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا بِأَنْ قَوْمَهُ إِلَّا أَوْ قَالُوا قَتَلُوهُ أَوْ حَرَقُوهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ قوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله ما ودت بينكم في الحياة الدنيا وقال إنما اتخلتم من دون الله أوثانا ما ودت بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعل بعضكم بعضا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين أنت لمن الصالحين، وإن يوبى آخره لمن الصالحين، ولوط إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة. قالوا ان قال لقومي ان انكم يا الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين فما كان جواب قومه رسولنا إبراهيم بالبشرا، ولم لا جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرا؟ بالبشرا قالوا إن ملكوا أهل هذه. قرية بالبصرة قالوا إن لكل أهلها في القرية إن أهلها كانوا ظالمين إن أهلها كانوا فيها لوط قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بما فيها قالوا نحن أعلم بما فيها لا نند. انه هو واهله الا ان راته كانت من الغابرين نسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منذرون منك وأحلك إلا مرأتك كانت من الغاربين إن منك وأحلك إلا مرأتك كَانَتْ من السماء بما كانوا يفسقون وقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون إلى مدين أخاهم سعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارزوا اليوم الآخر وإلى فقال يا قوم اعبدوا الله وارزوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذته مرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين. فكذبوه فأخذته مرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين. وع عادوا وثامودا وقد كتبينا لكم مما ساكنهم. وعادوا وثامودا وقد كتبينا لكم مما ساكنهم. وزين له موسى جَايْطَانُ أَعْمَا لَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ غَرَّ يَا مَا لَهُ الشَّيْطَانُ أَعْمَا لَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا تبنصيريد صبدهم عن السبيل وكانوا تضرير وقارون وفرعون وهامك وقرون وذلعون ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين ولقد جاءهم رَؤْفٌ بِالْأَرْضِ وَمَا كَانُوا ثَابِتِينَ بَكُلٍّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَكُلٌّ أَخَذْنَا بِذَنبٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ أخذته الصيحة فمنهم من أرسلنا عليه حاطبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أخذته الصيحة. صيحت و منهم من خسفنا به الأرض و منهم من أغرقنا و منهم أن من أخذت الصيحة و منهم من خسفنا به الأرض و وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ذَٰلِكَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ مَتْنَدَىٰ لِلَّذِينَ اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون اتخذت بيتا وإن Mereka itu وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وتلك الأمثال والأرض بالحق صلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية لي مؤمنة.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 ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله يعلم ما تصنعون, يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحد ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم إلا بالتي هي أحسن إلا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وقولوا ما كنت تسأل من قبله من كتابه ولا تخطه بأمين. وَلَا تَغُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَغْتَابَ الْمُبَطِلُونَ وَلَا تَغُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَغْتَابَ الْمُبَطِلُونَ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا What are you? وذكرى لقومي بيني وبينكم شهيدا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون والذين آمنوا بالباطل وكفروا ك بالعذاب وتعجلونك بالعذاب ولو ل أجل مسمّل جابهم العذاب. له وهم لا يشعرون وراء حجاب له ندهتهم وهم لا يشعرون يست يستعملونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يستعملونك بالعذاب وإن جهنم يَحْمُلُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِهِمْ يَغْمَرُهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَئِذٍ وَهُمْ فِي نُتَاحٍ مِنْ تَحْتِهَا رَجْفٌ في أرض لهم ويقول ذوكم ما كنتم تعملون ومن تحت أرض لهم ويقول ذوكم ما كنتم تعملون يا عبادي الذي لا آمنوا إن الأرض واسعة فايا يفبدون يا عباد الله. وتل الموت ثم الينا ترجعون لا ندؤوان أنهم من الجنة غرف، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا ندؤوان أنهم من الجنة غرف، لا لأنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لون برعا نَارُ قَالِدِ يَتِيها نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ وَيَسْتَكِنُونَ وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يوزقها وإياكم وكأيهم السميع العليم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر قَالِينَ تِلْكَ هُمْ نَرَقًا خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ تَخْرَجُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالسَّنْخَرَنِ الشمس والقمر لا يقولون الله فأننا يُؤفَكُونَ وتخَّرَ الشَّمْسُ والقَمَرَ لا يقولونَ الله بَعْنَا يُؤفَكُونَ هو يا من صور الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له الله يا من الرزق لمن يشاء الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، ولئن سألتهم من نزل من السماء؟ ما وحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله ولئن تألتهم من نزل إلى أكثرهم لا يعقلون، بل أكثرهم لا يعقلون، وما هذه الحياة؟ آخرت لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. و... إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين كِنَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ دَعَوْا آلِهَتَهُمْ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بما أتيناهم وليت متعو فسوف يعلمون ليكفوا بما أتيناهم وليت متعو فسوف ومن آمنا ويتخطف الناس من حولهم أولا يروا أن فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون كذبا أو كذب بالحق لما جاءه ومن أظلمه في جهنم مسوى للكافرين أليس في جهنم مسوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين الله لمع المحسنين وإن